لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وكمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين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 دعواهم وآخر دعواهم وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.